بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقتت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا سيرا وينقلب إلى أهله مسرورا